قال الإمام مالك رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد الترغيب في الجهاد قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع قوله صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله أصل كلمة مثل في اللغة تاتي للشاخص الماثل قائمة كما جاء في الحديث من أحب أن يتمثل له الناس قيامة أي يقف كالمثال كالتمثيل والتمثال الجرم المجسم على هيئة صورة لكائن حي تمثال على صورة حيوان أو تمثال على صورة طير أو إنسان فالتمثال الشبيه الجسم الذي يحكي غيره ويستعمل في اللغة على المماثل من العمل وهنا صلى الله عليه وسلم يقول مثل الصورة المعادلة للجهاد في سبيل الله كأنه يقول رجلان احدهما خرج م... أو عندكم بيان أو تقدرون مثل الصلاة ومثل الصيام من قام الليلة من صام النهار تعرفون ذلك عندكم فالمجاهد في سبيل الله مثله في الاجر الذي يحصل عليه كمثل الصائم القائم اي صائم النهاره كله اي جميع ايامه صائما وقائم الليله كله اي جميع لياليه قائما واجاء في الحديث ان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هو اجر المجاهد قال اتستطيع أن تقوم إذا خرج المجاهد أن تصوم ليلك وتدخل محرادك وتصلي حتى يرجع قال ومن يقضي على ذلك فمثل المجاهد في سبيل الله أي من حيث حصول الأجر كالشخص الذي يقوم ليله ويصوم نهاره ويداوم على ذلك والمداومة تعادل الزمن والمدة التي يقضيها المجاهد في جهاده حتى يرجع وهنا يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في مستهله نعم كمثل الصائم القائم الدائم اي مديما على هاتين الحالتين ليله في صلاة قيام ونهاره في ايش في صيام نعم. الذي لا يفتر ولا الذي لا يفتر اي لا ي... ينام ليله من الليالي ولا يفتر يوما من الايام حتى يرجع صاحبه من جهاده